اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وجعلنا من عبادك الصالحين أما بعد وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا تأمل هذه الآية التي قرأها الشيخ قبل قليل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الدين ولا يعرف هذا القرآن فمن الله عليه بهذا القرآن وكان المشركون يعجبون من هذا القرآن حتى أنهم كانوا يتسللون لسماع النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ وفي مرة من المرات ولعل ذكرت هذا قبل كان أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة وأشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم يتسلل لسماع القرآن فلما رؤية أكثر من مره يتردد لسماع القرآن وقيل له في ذلك أقر أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب قال إن محمدا لا يكذب ولكن تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف فأطعموا وأطعمنا وركبوا الخيل وركبنا وطاعنوا الرجال وطاعنا حتى إذا كنا كفر سيرهان وتجاثينا وتحاذينا بالركب قالوا منا نبي فكيف نأتي لهم بنبي والله لا أؤمن له ما حييت فهذا القرآن مع ما فيه من الهدايه والنور يهدي به الله من يشاء ويضل به من يشاء يهدي به من يشاء رحمة منه وفضلا ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. سبحانه وتعالى لم يزدد المشركون إلا شدة على المسلمين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يعيشون في حالة عصيبة من الشدة ومن الصد عن سبيل الله أخبرهم أن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد وأشار عليهم بالهجرة من شاء منهم أن يهاجر إلى الحبشة فليهاجر فخرج بعض الصحابة وكانوا في بادئ الأمر طرابة اثني عشر رجلا وأربع نساء والهجرة يا معاشر الفضلاء لم تكن بالأمر السهل يفارقون أرضهم ووطنهم الذي نشأوا فيه يخرجون من بيوتهم يخرجون من أموالهم يخرجون من أقاربهم إلى أرض لا يدرون ما يجدون فيها أرض غريبه بالنسبة لهم وما أخرجهم إلا الفرار بدين الله عز وجل حتى لا يفتنوا عن دين الله فخرجوا إلى الحبشة وبقوا فيها مدة قيل الأقل من سنة ثم سمعوا أن قريشا قد آمنت وكان سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند الكعبة سورة النجم فلما سجد في آخرها سجد كل من في المسجد من المسلمين ومن المشركين سجد المؤمنون ايمانا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون لأمر الله اعلم به اختلفت الروايات في هذا المقصود أنهم سجدوا ولكنهم لم يسجدوا ايمانا فلما سمع المسلمون الذين في الحبشة بسجود قريش كلهم سجدوا حتى أن منهم من يأخذ كفا من تراب لا يستطيع السجود فيسجد عليه وهو في كفه فقالوا إذن قد آمنت قريش فلما أقبلوا على مكة جاءهم الخبر أنهم لم يزدادوا إلا كفرا فرجع بعضهم إلى الحبشة ودخل بعضهم مكة خفية ثم إنهم خرجوا مرة أخرى المجموعة الأولى كانوا بقيادة عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو أول بيت هاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم أما المجموعة الثانية فعددهم أكثر من ثمانين أكثر من ثمانين رجلا وقرابة العشرين من النساء منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هاجر ومعه زوجه أسماء بنت عميس ومن ومنهم عثمان بن مضعون ومنهم عثمان بن عفان إن كان قد رجع ومنهم عبيد الله بن جحش وزوجه رملة بنت أبي سفيان ومن ومنهم أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد وكذلك أم حبيبة كلهم خرجوا قرابة ثمانين رجلا أو أكثر من ثمانين رجلا وقرابة العشرين من النساء خرجوا إلى الحبشة فلما قدموا على النجاشي وجدوا ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد فعاشوا بأمان وعبدوا الله عز وجل بسكينة لا يروعهم شيء ولا يكدر عليهم صفو عبادتهم أحد فلما سمعت قريش بهذا غاضهم هذا الأمر فانتدبوا رجلين احدهما عمرو بن العاص والآخر قيل عبد الله بن أبي ربيعه كما في بعض الروايات وقيل عمارة بن الوليد المهم عمرو بن العاص ومعه رجل آخر خرجوا بهدايا إلى النجاشي وقبل أن يدخلوا على النجاشي ذهبوا إلى بطارقة النجاشي ووزراءه وحواشيه فأهدوا إليهم هدايا ليضمنوا ولاءهم ثم دخلوا على النجاشي وحيوه وسجدوا له وقدموا له الهدايا ثم قالوا ايها الملك انه قد خرج من عندنا غلمه سفهاء فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك وابتدعوا دينا جديدا لا نعرفه لا نحن ولا انتم فبعثنا اشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وإخوانهم وعشيرتهم لتردهم إليهم فهم أعلى عينا بهم وأعلم بحالهم فتكلم البطارقه لأنهم قد دفعت إليهم الهدايا فقالوا نعم أيها الملك ردهم ردهم إلى قومهم فهم أعلم بهم فقال لا والله لا أردهم حتى أسمع منهم وكان عمرو بن العاص وصاحبه لا يريدون أن يسمع منهم النجاشي ولكنه ابى إلا أن يسمع منهم. فلما أقبلوا كان المتحدث باسم الجميع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني فقال أيها الملك إن كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن ندع ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان وأمرنا بصلة الرحم وبحسن الجوار وبالمعروف وبالصدق والامانه والصلاه والصلح فلما اتبعناه وامنا به عدا علينا قومنا ليصدونا عن سبيل الله فاخترنا جوارك واتينا الى ارضك لانا سمعنا بارضك العدل فقال اذهبوا فانتم امنون في روايه انه قال هل معكم من هذا القران شيء فتلا عليه جعفر صدرا من سورة مريم. وفي بعض الروايات قيل فبكى حتى أخضل لحيته وبكى معه أساقفته. ثم قال اذهبوا فأنتم آمنون. رجع عمرو بن العاص وصاحبه مخذولين. فلما كان في اليوم الثاني قال لآتينهم بأمر يأتي على خضرائهم. ثم دخل على النجاشي وإذا قيل النجاشي النجاشي لقب واسمه أصحمة والنجاشي هو ملك الحبشة كما أن قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس فكذلك النجاشي اسم لملك الحبشة وكان نصرانيا كما لا يخفى فدخل عليه وقال إنهم يقولون في عيسى قولا شنيعا تعرفون النصارى الذين على الدين الحق قديما كانوا يعلمون أن عيسى عبد الله ورسوله وأما من حرفوا وبدلوا وكفروا فزعموا أنه ابن الله وزعموا أنه شريك لله عز وجل فهذا الأمر ما تدري من الذي يعتقده النجاش ومن حوله في شأن عيسى فلما دعاهم قال ما تقولون في عيسى فقالوا نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى أنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأخذ عودا من الأرض فقال ما عدا عيسى ما ذكرتم مقدار هذا يعني هذا هو الحق فنخر من حولهم من البطارقه والأساقفة أي أخرجوا صوتا من خياشيمهم على وجه الإنكار فقال وإن نخرتم والله لا يتعدى عليهم أحد إلا غرم اذهبوا فأنتم سيوم يعني آمنون لا يعتدي عليكم أحد إلا غرم فعاشوا في هذه البلاد مدة من الزمن بقوا في أرض الحبشة أربعة عشر عاما بعضهم رجع فيما يظهر والله أعلم أن بعضهم رجع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد قرابة سبع سنوات، وأما بعضهم وهم الذين رجعوا مع جعفر بن أبي طالب فما عادوا إلا بعد أربعة عشر عاماً فراراً بدينهم. لما عاد رسول قريش مخذولين إلى قريش وأخبروهم بما جرى ازداد حنق قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتآمرون على قتله. وبعض أهل العلم يرى أن عمر وحمزة إنما اسلما بعد هجرة الحبشة والله أعلم وبكل حال اغتاظ كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتوقف عن الدعوة ابدا ولأن أصحابه أمنوا في الحبشة فتآمروا وهددوا بقتله فخشي عليه عمه أبو طالب وأبو طالب لم يسلم وهذا من حكمة الله عز وجل لأنه لو أسلم لناصبته قريش العداء ولكنه لما بقي على دينهم بقي له بعض الاحترام والتقدير عند قريش ولكنهم بداوا يهددون فخشي على ابن اخيه فبدا يتشاور مع بني عبد مناف وبنو عبد مناف كما تقدم معنا اربعه بطون بنو هاشم وهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم وبنو عبد شمس وبنو نوفل وبنو المطلب هذه أربعة بيوت كلهم يرجعون إلى عبد مناف فبدأ يتشاور معهم فأما بنو هاشم فلم تختلف كلمتهم أنهم سيناصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه مهما كلفهم هذا المؤمن والكافر كلهم اتفقوا على هذا المؤمن ايمانا والكافر حمية في النبي صلى الله عليه وسلم إلا المخذول أبا لهب فإنه خرج من هذه المجموعة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وانضم إلى قريش في مؤامراتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأما بن المطلب فكذلك قالوا نحن معكم وأما بن نوفل وبن عبد شمس فخذلوهم لم يرضوا بهذا أو أكثرهم لم يرضى بهذا لكنهم ضعفوا عن مجابهة قريش فتوقفوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فانضم هؤلاء جميعا إلى أبي طالب وسكنوا معه في شعب أبي طالب وكونوا مجموعة وكتلة وذاك لأن قريش تعاهدوا وتواثقوا على ألا يناكحوا بني المطلب وبني هاشم ولا يآكلوهم ولا يبايعوهم ولا يتزاورون معهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فانضموا إلى أبي طالب واشتد الأمر بهم وبقوا على هذا سنتين قيل ثلاث سنوات وهم في أمر شديد واشتد الحصار عليهم إذا جاءت قافلة إلى مكة بادر المشركون إلى شراء ما فيها من الطعام حتى لا يشتري منها بنو هاشم وبنو المطلب شيئا وإذا أرادوا طعاما منعوا حتى سمع بكاء الصبيان من وراء الشعب، وحتى أكلوا ورق الشجر وحتى أكلوا الجلود من شدة الجوع والضنك ولم يزداد إلا ثباتها وقد قال أبو طالب في ذلك اشعارا ومن جميل ما قال من الشعر لاميته المشهورة ولعلي أذكر لكم طرفا منها يقول فيها ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أم ملح بباطلي إلى أن قال كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناظر ونسلمه حتى نصرأ حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم نحوكم غير عزل ببيض حديث حديث عهدها بالصياقل وأبيض يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسخى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمري لقد كل. توجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيأ بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكن اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازلي لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد ذو أرومة يقصر على عنها سورة المتطاولي حذبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرا والكلاكلي جز الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجلي يعني لأنهم لم يناصرون لما اشتد الأمر وأراد الله انفراج هذه الكربة وكانت قريش قد تعاهدوا وكتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة في هذا. كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أين تنزل غدا قال بخيف بني كنانة حيث تعاهدوا على الظلم والجور فكتبوا هذه الوثيقة وعلقوها في الكعبة فلما اراد الله انقضاء هذه الكربة وكان بعض قريش لم يرضوا بهذا حقيقة ولكنه قد تغلب بعض المفتونين الصادين عن سبيل الله واخذوا زمام الأمر بهذا فذهب. هشام بن عمر بن الحارث العامري من بني عمرو بن لؤية بن غالب فذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وأمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال يا زهير أترضى أن تأكل وتشرب وأخوالك جوعة عطشة لا يأكلون ولا يشربون فقال والله لا أرضى ولكن إنما أنا رجل واحد قال فأنا معك قال أبغنا ثالثا فذهب إلى المطعم بن عدي النوفلي وهم بني نوفل فقال أترضى أن تعيش بهناء وبنو عمومتك يتضاغون من الجوع فقال والله ما أرضى لكن إنما انا رجل واحد قال فأنا معك وزهير بن ابي اميه معنا ثم ذهب إلى أبي البختري ابن هشام بن الحارث وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مات على الكفر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يأتي في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه يريد ان يعفو عنه ولكن لما اتوا الى هو قد, قد قتل ثم قال قام معهم خامس وهو زمعه بالاسود الاسدي هؤلاء جميعا اتفقوا على ان تمزق الصحيفه وان تنهى هذه المقاطعه فلما كان في صباح اليوم الثاني والناس في المسجد طاف هشام بن عمرو بالبيت فلما فرق قال والله ما رضينا بهذه الصحيفة وآن لنا أن نقطعها وأن ننهي هذه المقاطع فقال أبو جهل كذبت والله لا نمزقها ولا ننهي هذا فتكلم زمعه بن الأسود من ناحية المسجد قال لا والله بل أنت كذبت وما رضينا بهذا ثم تكلم زهير ثم تكلم أبو البختري تكلم الجميع هؤلاء الخمسة فقال أبو جهل هذا أمر دبر بليلة علم أن هذا ثم عمدوا إلى الصحيفة فمزقوها وفيما يذكر أن الصحيفة وجدوها قد أكلتها الارض ولم يبق منها إلا باسمك اللهم وأما باقي ما في الصحيفة فقد أكلته الارض وانتهت هذه الأزمة وهذه الشدة وخرج بن المطلب وبنو هاشم ودخلوا في الناس وتعايشوا معهم ولعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم ما جرى من أحداث بين هذه إلى قصة الإسراء والمعراج وموت أبي طالب وموت خديجة أسأل الله منه وكرمه ووفقنا يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين